أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حللت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يثلى عليكم إلا ما يثلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا تُحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَلْهَدْيِ وَلَلْقَلَائِدِ وَلَآَمٍّ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا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 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَنًا نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ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 فَامَنِ اسْتَغْفَرَ فِيهِ مَخْمَصَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ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 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَافُوهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يقهركم وليتم من نعمه عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا و استغفر الله إن الله عليم بذات الصدور يَا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شنائا قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب ان الله خبير بما تعملون وعذ الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا تالله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم وانتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أَلَمْ يَأْخُذِ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَعَدْنَا مِنْهُمْ مُثَنَى عَشَرَ نَقِيبًا أَوْ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 يهدي به الله من اتبع رضوانه وسدل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يَهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ إِنْ أَرَادَ أَن يَهْلِكَ فِي الْأَرْضِ جميعا قُلِ اللهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ قُل فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يُرْسِلُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ من السماوات والارض وما بينهما والاليه المصير يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَذِ جَاءَ إِنْ تُبْشِرُوا وَنَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وإنا لن, وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَها حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم يدخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا انكم قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ مَا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ أَنفًا فَقَالَ رَبُّكَ فَقَاتِلْهَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أملك إلا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 لَإِمْ بَسَطَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمُؤْمِنٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أريد أَن كَبُّ أَبِي إِسْمِي وَإِسْمِكَ من مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ فَقَتَلَ وَعْسَ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ قال يَا أَيُّهَا الْعَوِيلَةُ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْمُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ فَأَخِي فَأَصْبَحَ مِنَّا نَادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَانِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ فَتَلَنَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَالَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثم إن, منهم ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاؤُهُمْ حَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان فقدوا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا وَأَن تُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا فَكُفْرٌ مِّنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنَّ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَسْمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعًا لِّقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يأتوك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 ان الله يحب المتقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ان التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبا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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَفَّرْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْحُ قِصَاصٌ فَمَنْ قَصَدَ قَتْلَهُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجاً ولو شاء وَكُنْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَكُنْ يَبْلُو وَكُم فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا آهَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا تَدَمِنكُم عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِ الله فَسَوْفَ يَأْتِ الله بقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يوجادون في سبيل الله ولا يخافون لوم كلايم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم تُنَزَّكَ فَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اَخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالْكُفَّارَ رَأَوْا لِيَ الله اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ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 مَلْعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الصَّمْتُ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّا كَانُوا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا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 لئن اسما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن طونهم الاسم واكله المصح لَمْ يَكُنْ أَسْمَاءُ كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَا اللهِ مَغْلُولَة غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَا بِسُلْطَانٍ فِيقَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَادْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ سوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصدا وان كثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك أو إن لم تفعل فما بلغ ترسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ كَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَمْ نَجْعَلْ أَهْدَى مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقا كَذَبوا وَفَرِيقا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ سَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمّ وكَثِيرٌ مِّن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 وَاَمَنَ مِن اِلَٰهٍ اِلاَّ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ كيف نبين لهم الآيات ثم نذر ان لا يفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 وَأَضَلُّونَ كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذانك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فاعنوا لا بئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّقَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَن تُنْجِيَنَّ النَّاسَ عَذَابَ وَلِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَفَجِدَنَّ اقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَانِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِي السِّيسِينَةِ وَرَهْبَانٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 أَمَنَّ لَنَا لَآمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَرْجُو أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ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 ان الله لا يحب المعتدين واكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واستعينوا بالله الذي انتم به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 فَكَمْ فَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَقُومُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَفِظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ مُرِجٍّ وَالْأَزْلَامِ مُرِجٍّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 تهم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ والنبي ليس على الذين امنوا وعام صَالِحَاتٌ جَنَاحٌ فِيمَا أَقْعَمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا ايها الذين امنوا ليبلوكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فَمَنَعَ سَدَّ بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 او كفاره اطعام مساكين او عدل ذلك صياما يذوقوا وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وَاللَّهُ عَزِيزٌ نَـتْقَامُ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلايد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 فَسَتَقَ الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم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 مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دَائِرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا عَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئن كَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى تَنْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُبَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ثَنَاءً ذَوِ عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله ان رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عسر على أن هُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَأَخْرَانِي يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَى فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ فَيُنْقَضِي مَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا قَدَّيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ ابْنَا أَي يَأْتُونَ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وجهها يَخَافُونَ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ أَوْ يَخَافُونَ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يهدي القوم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 مريم اذكر نعمه عليك وعلى والدتك اذ انيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكم الثوراث والانجيل وَإِنْ تَخْطُ نُقْ مِنْ طِينِكَ هَيْئَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَخْرُجُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِنْ تَخْرِجِ الْمَوْتَى بِإِذْنِي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 وَإِذْ أَرْسَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّ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 وَأَن عَلِمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَ وَنَفُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَرْبَنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً سَمِمْ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا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 كم فإني أعذب عذابلا لا أعذب أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فقلت إن الناس يتخذوني وأمي إلهين من دون الله قُلْ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ مِنِّي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقًّا إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ فَاعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شاهدا مما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنكر في بعلي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 يَقُولُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ